تستطيع معي صبرا قال الخضر لموسى إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمرك إذن الخضر عليه السلام قد نبه موسى على الأمر قبل هذا المسير الآية الثالثة والسبعون قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت امرك مرتين وهذا من حسن اتفاق موسى الآية السابع والسبعون حتى إذا أتيا أهل قرية تطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فسارا حتى إذا جاء أهل قرية طلب من أهلها طعاما فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهما فوجد في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم فسواه الخضر حتى استقام فقال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للخضر لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا الآية الثامنة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الخضر لموسى هذا الاعتراض على عدم اخذي أجرا على إقامة الحاد هو محل الفراق بيني وبينك سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به الآية التاسعة والسابعون <تصفيق>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 وتأمل هذا الذي حصل لهؤلاء من خرق السفينة هو في صالحهم فالإنسان يصبر في الأقدار المؤلمة ويحتسب الأجر وربنا يعلم الآية الثمانون وأم أما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام الذي أنشرت علي قتله فكان ابواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرض محبتهما له. أو من فرض حاجتهما إليه. فعل الإنسان أن يصبر فيما يصاب به، وعليه أن يحسن الظن بالله تعالى. فهذه الأقدار فيها خيرة للإنسان، وخيره الله للانسان خير من خيرة الإنسان لنفسه. والله يعلم أنتم لا تعلم. الآية الحادية والثمانون. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يعوضهم الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه وتأمل هذه الرحمة التي تكون من الوالدين للولد ومن الولد للوالدين فهي من رحمة الله تعالى والسعيد هو الذي يزيد من رحماته في والديه وفي أبنائه وفي الآخرين بما يحبه الله تعالى الآية الثانية والثمانون وأم مل الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت عليه إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئنا التي جئناها قد مات أبوهما. وكان تحت الحائط مال مدفون لهما. وكان أبو هذين الصغيرين صالحا. وتأمل أن صلاح الآباء له أثر في الذريه فيا أيها الآباء أصلحوا أحوالكم وأنفسكم وأعمالكم حتى يظهر هذا الأثر في الزوجة والذرية فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبر ويخرج عمالهما المدفون من تحته إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما و. وت... وتعرض للضياع وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما وما فعلته من اجتهادي ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه إذن لم يفعله الخضر اجتهادا منه بل هو وحي من عند الله تعالى وهذا يدل على نبوته ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من ترابط إذ إن كلا منهما سعى لحمايه الضعفاء فتامل هذا المعنى فكن على ذلك فقال الايه الثالثة والثمانون ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ويسالك ايها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين قل سأتلو عليكم بخبره خبره جزء تعتبرون به وتتذكرون وتأمل ما نستفيده من القصص ما يكون فيه العبرة ولأجي أن نستذكر أمر الله تعالى من فوائد الآيات وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء فالإنسان لا يتعجل حتى يتبين له الأمر أن الأمور تجري أحكامه على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها فنحن ما أمرون أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر يدفع الشر الكبير باكتاب الشر الصغير ويراعى أكبر المصطحتين بتفويث أدناهما ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يكتبه ويعدر منه فالإنسان يبتعد عن القضيعة ما استطاع لذلك سبيلا لأن الله أمر بالصدق استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه فالأدب مع الله أعظم الأدب أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته فنسأل الله نحفظنا وإياكم وأهلينا من كل شر